أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزنت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض عثقالها وقال الإنسان ما لها يوم تُحَدِّثُ أخْبَارَهُمْ بِأَنَّ رَبَّكَ أُوحَى لَهَا يُومَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاءَ الَّلِي يُرَوُّ أَعْمَالَهُمْ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٌ يَرَهُ ومن يعمل مثقال ذرة شر يره